تبت يدا ألي لهب وتب ما أغنى عنه ما دهو وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد